بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م را تلك آ ي ا ت الكتاب والذي أ ن ز ل إ ل ي ك من ربك الحق ولكن أ ك ث ر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ ج ل مسمى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 ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون وفي ا ل أ ر ض قطع متجاورات وجنات من أ ع ن ا ب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في ا ل أ ك ل إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم ا اذا كنا ترابا أ انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم بهم و أ و ل ئ ك ا ل أ غ ل ا ل في أ ع ن ا ق ه م و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك ب ا ل س ي ئ ة قبل ا ل ح س ن ة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه إ ن م ا أ ن ت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أ ن ث ى وما ت غ ي ظ ا ل أ ر ح ا م وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال سواء منكم من أ س ر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال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 و َ الذين ََِّ يدعون ََُ من ِ دونه ُِِ لا َ يستجيبون َََُْ لهم َُْ بشيء ٍَِْ إ ِ ل َّ ا كباسط ََِِ كفيه ََِْ الى َ الماء َِْ ليبلغ َُِْ فاه َُ وما ََ هو َُ ببالغه َِِ وما ََ دعاء َُُ الكافرين ََِِْ إ ِ ل َّ ا في ِ ضلال ََ ولله يسجد من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو و ا ل آ ص ا ل قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض قل ل ل ه قل أ ف ا ت خ ذ ت م من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 أ و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء ح ل ي ة أ و متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ف أ م ا الزبد فيذهب جفاء و أ م ا م ا ينفع الناس فيمكث في ا ل أ ر ض كذلك يضرب الله ا ل أ م ث ا ل للذين استجابوا لربنا بسم الله أن ل الرحمن أ الرحيم ا به ل ك لهم س و ء ا ل ح س ا ب ومأواهم ه ج ن م م وبئس ا ل ه ي أ ف م ن يعلم ان ما انزل إ ل ي ك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر أ و ل و الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آ ب ا ئ ه م وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم ع ق ب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أ م ر الله به أ ن يوصل ي في م و ل س و الدار ل ه النابلسي ل للعلوم د ا ا ل ح ي ا ة ا ل ا م ي ه ا ن ي ا في ا ل آ خ ر ة إ ل ا متاع ويقول الذين كفروا لولا أ ن ز ل عليه آ ي ة من ربه قل إ ن الله يضل من يشاء ويهدي إ ل ي ه من أ ن ا ب الذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب كذلك أ ر س ل ن ا ك في أ م ة قد خلت من قبلها أ م م لتتلو عليهم الذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب به لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ولو ان ق ر آ ن ا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك ف أ م ل ي ت للذين كفروا ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أ م تنبئونه بما لا يعلم في ا ل أ ر ض أ م بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصد و د و عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ ش ق وما لهم من الله م ن و ا ق ع مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يفرحون بما أ ن ز ل إ ل ي ك ومن ا ل أ ح ز ا ب من ينكر بعضه قل انما أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله ولا أ ش ر ك به إ ل ي ه أ د ع و و إ ل ي ه ماب وكذلك أ ن ز ل ن ا ه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءه بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذين نعدهم و او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب